وَمَن أَنفَقَ فَتَقَتَّمَ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرَ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدِ الصَّدَقَاتِ فَلَعِنَ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 َا تُ فِقُ مِن خَيرٍ فَلِأَفُسِكُمْ وَمَا تُم فِقُونَ إِلَّدَتِ غَ أَوجهِ الل وَم تُ سِقُ مِ خَيرٍ يوَتَّ إِلَكُمْ وَأَتُم وقراؤ الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل اغنيا امنت في تعرفه بسيناهم لا يسالون الناس الحافا وَمَا تُوثِّقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُوثِّقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ